بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه فرآنا عربيا لعلكم تعقعون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافرين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاد ويرتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائرين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا أمين ونحن عصبة ونحن عصبة إن آبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اخرجوه أو ضيعن لكم وجه أبيكم وتكونون وتكونون من بعده قوما صالحا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 لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُمْ عَنَّا غَدٍ يَرْتَعُ وَيَلْعَدُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَكُلَهُ الْزِّيَابُ وَأَن تُمْعَنُ غَافِلُونَ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 وَجَاءُوا أَبَاهُ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِخُ وَتَغَكُوا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءَ عَلَى قَوْمٍ يَصِيحُ بِذِمٍّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَاصْبِرُوا إِنَّ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ والله المستعان على ما تصفون و جاء سيّارته فأغسلوا واردهم فأدلأ دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وَاشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ <تصفيق> الَّذِي اشْتَرَاهُ الْمِصْرِيُّ رَأْتُهُ أَكْرِمِ مَثْوَاهُ أَكْرِمِ مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نتخذه وَلَدًا وكذلك مكننا نوسف في الأرض وللعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثرا لا يعلمون ولما بلغ أشهده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ورودته التي هو فو بيتها نفسي وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الغارون ولقد همت به وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَوْقَبَهَا نَرَبِّ كَذَالِكَ لِنَصْرِ فَعْنَهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دبره والف يسليدها لد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهل كسوع إلا أن يصجن إلا أن يصجن أو عذاب أليم قال هي عاودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول إن كان قميصه قد من قبول وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دبر فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّمَ مِنْ دبر قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يوسف أعرض عن هذا واستغفعي ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال رسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها رحبا إنا لنرها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتذرت لهن متكأ وَآتَتْ وَآتَتْ كُلَّ وأتت كل واحدة منهم سكين أو وقالت خرج عليهم فلما رأي وقلنا حاشا لله وقلنا حاشا لله ما هذا بشق إن هذا إلا بنكم كريم قالت فذلك من الذي لم تمن فيه ولقد رأوه عن نفسه وَلَئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا مِنَ من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعون الي وانا الا تصرخ عني كيدهم أصب إليهن وأكنا من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصع وَقَالَ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسا الخبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأوينه إنا نراك من المحسنين قال لا يكفيكم ما قعام ترزقونه الا نباتكما بتاويله الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أعراب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولا أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أن أحدهما فيسبي ربه خبرا. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسكي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه أضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه نرج منه واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وآخر يابسات يا أيها المدأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون قالوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين فقال الذين جاء منهما وادكر بعد عمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهم سبع عجاح يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبولات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سعين دأبا فما حصدتم فذروه فَإِذَا حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ يَأْكُلْنَ مَا قَضَيْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قليلا لا تحسن ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اطوني به فلما جاء اهر الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسأله ماذا ننسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطر كن إذ غاوتن يوسف عن نفسه قلن حاشني الله inna hasha illa illahi ma نحن اصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَا أَمْلَعَ غَطُوَى بِالْسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ ربي إن ربي غفور رحوى وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كَلَّمَهُ قال إنك اليوم لدينا متين أمين قال جعلني على خزائم الأرض إني حفيظ عليم وكذلك متكنا لنوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير منزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أبا وإن لفعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يودعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا 1-Ni'amminna l-Kailu, faaarsil maana a-Khana, faaarsil maana a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 هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لم أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به لا تأكلنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتو موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب وافد ودخلهم من ابواب متفرقه وما امني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله, إن الحكم إلا لله عليه توكلف وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيئا إلا حاجة إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِي يَعْقُلُ وَإِنَّهُ نَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمَنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إليه أخاه قال إن أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيةها أن العين إنكم لسابقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولما جاء أبي حنبعل ولما جاء بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ قَالُوا تَوَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَابِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاءُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ قالوا جزاؤه من فِي في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوقه الذي علم عليم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 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا تخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين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 استيأسوا منه فنصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلم ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاتمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا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 لصادقون قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصدغ جميل عنهم وقال يا اسفاه على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كذير قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حربا حتى تكون, حربا أو تكون من الهالكين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 مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأفيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال على يوسف وهذا أفي قد من الله علينا إنه من يتبع يرتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد استرت الله علينا وان كنا لخطئين قال لا تسموا بالعليكم اليوم يعفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَرَحِمُ رَحِيمٍ إِذْ هَبُوا بِقَمِيصِهَا ذَاتَ فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرَةٍ وَأَتُونِ بِأَهْلِهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَمْ فَصَلَتِ الْعِيُّرُ قَالَ أَبُو إِنِّي لَأَجِدُ ريح يوسف لو أن تفندوه قالوا تَّلَاهُ إِنَّكَ لَفِي بَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْجَى الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ القاه على وجهه فغتذ بصيرا قال ألم أخلف أمي أعلم من الله ما لا تعلم قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبريه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين وَقَفَعَ أَبَوِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَقَرُو لَهُ صُدْجَدَ وَقَالَ يَا أَبَتِهَا لَا تَأْمِلُ رُئِيَةَ يَمِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِإِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ وَجَعَلَ أَبِي وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدَوْمِ بَعْدِ عَنَّ زَغَ الشَّلْطَانُ بَيْنٍ وَبَيْنَ إِخْوَةٍ إِنَّ رَبِّي لَقِنْفٌ لِمَا يَشَاءٌ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رب خد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تَاقِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أَنْتَ وَلِيّ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نوحيه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 وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أَفَأَمِنُوا تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغضة أو تأتيهم الساعة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعم إلى الله على بصيرة وأنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرار، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَوْذُرُوكَ إِفْكَانَ عَاقِبَةِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوْنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إذا استيأسوا صلوا ظنو أنهم قد قضبو جاهن نصرنا جاءهن نصرنا فنودي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتحصيل كل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة لقوم يؤمنون